أما بعد نواصل درس البحر الرائق ومع موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه وآله وسلم تسليما وقبل هذه الآية ذكر ربنا تبارك وتعالى قوله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور والربط أنك تعلم أنك إذا صليت على النبي من صلى على رسول الله صلى الله عليه فأنت إذا أردت أن تفوز بهذا الجزاء العظيم فعليك بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ وحفظه الله المقصود من الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فإن الله اتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا والله تبارك وتعالى أخبرنا وأمرنا أخبرنا أنه يصلي على نبيه محمد وملائكته وأمرنا أن نصلي عليه ونسلم عليه والمقصود أنه تعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين وأن الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى المؤمنين بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل الأرض وأهل السماء وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام والمعنى أنه إذا كان الله وملائكته يصلون على رسوله صلى الله عليه وسلم فصلوا أنتم أيضا عليه فأنتم الذين أذن لكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا لكم واستعمالا لكم في شكر هذه المنة وهي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم أحق وأن تصلوا عليه وتسلموا تسليما لما نالكم ببركة رسالته ويمن سفارته فكل مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه حق فكيف يقوم بهذا الحق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يصلي عليه وأمره باتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالصلاة عليه شكر لنعمة رسالته فلما كنت لا تستطيع أن تكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد يعني أنت لا تستطيع أن تكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت الله أن يكافئه وذلك مثل من أسدي إليه معروف وهو لا يستطيع أن يكافئ صاحب المعروف فليدعوا له فأنت لا تستطيع أن تكافئ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصلي عليه هذه الصيغة وهذه الصفة وهذه العبادة وهذه القربة هي التي وصفها الله تعالى لك وأمرك بها وفتح لك بابها فلولا أن الله فتح لك بابها لم استطعت أن تبلغه أبدا ولذلك كما في الحديث الصحيح قالوا كيف نصلي عليك إن هذا هذا الأمر أرادوا تنفيذه فهم كيف يكافئون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كيف يبلغون الثناء عليه ويبلغون إيفائه حقه وشكر نعمته عليهم فعلمهم الله تبارك وتعالى كما أوعى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألوا الله أن يصلي عليه، فإذا هم يستعملون في الصلاة بهذه الصيغة التي سنذكرها بإذن الله تعالى. ومعنى الصلاة ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو العالية صلاة الله ثناء عليه عند الملائكة. وتشريفه وتقريبه صلى الله عليه وسلم ورفعه صلى الله عليه وسلم فهي يعني بهذا الوصف يعني تبين يعني تقريبا تقرب المعنى فكل الشرح يقرب المعنى أما صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فهي تشمل أعظم من ذلك فإن الله تعالى أمر الملائكة ووظفهم في هذه الوظيفة وأمر المؤمنين ووظفهم في هذه الوظيفة تشريفا وتكريما ورفعة لحبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وفي قول الله تعالى قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد هذه صورة من صلاة الملائكة إن هذا قول الملائكة رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فصلاة الملائكة الدعاء قال ابن عباس يصلون يباركون يعني مثل هذا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت هذه صورة من صور صلاة الملائكة قال ابن القيم رحمه الله الصلاة المأمور بها أي في الآية المتقدمة هي الطلب السؤال من الله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته وهي ثناء عليه وإظهار لفضله وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه يعني نحن عندنا أمر واضح جدا النصارى بيصلوا على عيسى لا بيعبدوا من دون الله طب اليهود بيصلوا على موسى لا طب بيصلوا على حد من الأنبياء غي... من أبيائهم هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية بمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصلي عليه في الصلاة، في صلاة الصلاة الفريضة وصلاة النافلة في التشهد، فهذه الخصوصية تبين أن إجابة هذه الخصوصية يعني لما كم كل مسلم بيصلي بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فالحد الأدنى إنه ما بيصلي على النبي في الصلاة، كل مسلم بيصلي بيصلي ركعتين يبقى بفوم تشهد فالحد الأدنى من أول مسلم لآخر مسلم بيصلي إما هيصلي هي على النبي في الصلاة إما تجمع المسلمين من أول مسلم لغاية قيام الساعة وكلهم بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا الله تبارك وتعالى أن يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم إما تعرف السر أن محمدا صاحب الوسيلة يعني هذا يعني كأن, كإن الإجابة بتاعه الدعاء يعني أنت تطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد يرفعه ويشرفه ويثني عليه فالله رفعه وشرفه وأثنى عليه فأنت لا تجد ملة من الملل فيها الأذان مش أي ملة فيها الأذان إلا, إلا الإسلام فقط أذان الدعاء الله أكبر الله أكبر لا أشهد الله إليه لا أشهد الله رسول الله لا في الإسلام ثم يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سمعت المؤذن فقل بإسلام يقول وصلوا عليا وصلوا الله لي الوسيلة إيبا أنت بتستفاد حاجة إيبا يكون عايز تنجح وتطلع الأول تشوف أحوالك تناسب بالهدف. إيبا يكون عايز تحفظ القرآن تشوف أحوالك ده الهدف وده الأحوال فإذا وجدت أن الأحوال مستقيمة يبقى إن شاء الله ستوصل فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الوسيلة وهي مزلة لا تبغي إلا لعبد واحد وهو صاحب الوسيل شوف كده الأحوال تجد أن الأحوال كلها بتصب في هذا الهدف فهو صلى الله عليه وسلم الله يصلي عليه وملائكته والمؤمنون يصلون عليه ويسألون الله تبارك وتعالى له الوسيلة فهذا يدل على ان هذا التشريف هذا يشرح معنى الصلاة يشرح معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ من الشرف اعلى ومن المنازل اعلىها ومن الثناء اعلى ومن الفضل اعلى صلى الله عليه وسلم فهو أعلى البشر على الإطلاق وأكملهم وأكرمهم على الله صلى الله عليه وسلم ورغم أنف الأعداء وإن شانئك هو الأبطر ويمت النصارى بغيظهم ويمت كل كافر بغيظهم فهم يريدون أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يبلغه أبدا, أبداً. يأتون برسول يذكر مثل محمد صلى الله عليه وسلم ويثنى عليه مثل محمد يعني هذا أمر لا يوجد مطلقا فإن الله تعالى كما ذكرت لك يعني إذا تطلع الأول بإشرق البداية إنت تلاقي إيه كل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيسر للوسيلة فهذا ال الذي نذكره والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من مقتضيات هذا المقام العالي أن وظف الله عباده في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم و فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صحيح الترغيب والترهيب والحديث مش عندك في الكتاب قال الألباني حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاتك يعني يبقى قربك وحبك يناسب صلاتك على النبي قال لسه الصلاة يبقى أنت ليك ورد الصلاة؟ إن ليك ورد لك ورد من الصلاة على النبي على السه الصلاة لما كانش لك ورد يعمل لك ورد إذا بتصل على النبي كلما سمعته كلما ذكر بتصل على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة طب ليك ورد صلا على النبي صل الله عليه وسلم حاض ليك ورد صلا على النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> عين وسأل ولا بلاش بلاش مش كده ولا عين وسأل بلاش يبقى إحنا عزيم إحنا يكون الواحد فينا له ورد يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إيه وعاتحر نفسك من هذا الورد ورد تصل على النبي صلى الله عليه زي ما بتقرأ قرآن وبتصلي يبقى لك ورد تصل على النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأساجد فأطالة السجود قال أتاني جبريل قال إن صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا إن هذا فضل من الله هذا فضل من الله ونعمه فيشكر الله عز وجل بسجوده وعن أبي رحمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا يعني أنت صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم هي عمل من أعمالك الحسنة فكيف بصلاة الله عليك عشرا كيف يبقى أنت لما تتخيل كده ولله المسأل الأعلى عندنا أحد المشايخ أو أحد الأغنياء الكرماء الطيبين و له حبيب وإنك بتكريم الحبيب لأجله فهو بيكرمك كرم مضاعف لحبك لحبيبه لحبك لحبيبه وإكرامك لحبيبه فالله يصلي عليك عشرا لحبه لمحمد صلى الله عليه وسلم فأنت لما أثبتت حبك له وصليت عليه زادك الله قربا وزادك فضلا لأن في صلاتك عليه حتى أنت تضاعف لك الحسنة إنما فيها رباط وثيق هذا الرباط الوثيق يربط الأمة برسولها يبقى المسلمين بيصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين بيصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فذا توثيق العقيدة والرباط بينك وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبرهان المحبة وتثبيت على السنة ولذلك لا تجد أحدا يحب أحدا كحب المسلمين محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أنت عارف بريطانيا لو دورت على الأسماء تلا يسمى محمد في بريطانيا أكثر الأسماء في بريطانيا قل لأن تجد أسرة فيها أولاد ذكور إلا وتجد فيهم اسم محمد يعني أنا خليت أطفال قاعدين كده بقول لهم مين فيكم اسم محمد؟ كانوا أربعة تلاتة رفعوا دين وأنا خطر في بلد تجربة يعني أولاد قاعدين في المسجد كده ما عرفش أسمين فما له لهش اسمك إيه؟ بتقول لهم مين فيك اسم محمد؟ تلاتة رفعوا دين فهذا من حب المسلمين لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا زاد المحبة أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم زاد المحبة وهذه المحبة تؤمنك وتثبتك على الدين وعلى السنة لأن الله يصلي عليك فيصلي عليك يهديك ويثبتك ويرفعك ويغفر لك ويجيب سؤالك يعني صلاة الله كلها خير وبركة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 وفي حديث في تكفير سيئات ورفع درجات مع العشر حسنات فالله تمركت على هذا الحديث يبين يعني كما قال رضي الله من جاء بالحسن فله عشر أمثالها هل عشر أمثالها يمنع زيادة لا يمنع زيادة فهذا هو الحد الأدنى لما صلى الله, علي الله عليه صلى الله عليه عشر صلى الله عليه عشر هذا الحد الأدنى كما قال تعالى من جاء بالحسن فله عشر أمثاله إنما باب الزيادة مفتوح حسب إحسان الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لذلك كان الصحابة يصلون عليه بالصلاة المذكورة التي سنذكرها وكانوا يجتهدون يعني سيدنا عبد الله بن عباس يقول إيه اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين وعايز يجتهد سيدنا عبد الله بن مسعود قولا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك النبي الأمي إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون محبة فهذه الصلاة زادوا المحبة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت يعني لما تشوف مواقف النبي عليه الصلاة والسلام عظمة مواقف النبي صلى الله عليه وسلم عظمة إذا كان سيدنا زيد عشر النبي قبل البعث فجاء أبوه فالنبي خيرو قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم النبي النبي صلى الله قال إني رأيت من الرجل أحوالا أو أخلاقا أو شيئا لا أفرق أبدا لا أثر عليه أحدا أبدا ولا أبوك ولا أبولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أبو طالب يحبه أكثر من أولاد وإنك لعلى خلق عظيم النفس الزكية الطيبة فهو صلى الله عليه وسلم على أحسن صورة وأحسن صفة وإنك لعلى تمكن خلق عظيم والخلق هو طبع الإنسان ما يرجع إليه المتكلف من يعني أنت لما تبقى بطبيعتك كده يبدي أخلاقك هاي والجاهة إحصائية منذ عام أن عدد من اسمهم محمد و ها وصل آه. سبعين مليون كلهم أحياء ويعني دا يعني ممكن يكون حتى الأصيادي فين سكتين ما وصل لهمش اللهم وصل على محمد وعلى أني محمد وسلم آه. وأحمد وأحمد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يعني محمد وأحمد واللي بيسمه بقى مصطفى ما هو يقصده برضو النبي عليه الصلاة والسلام وطاها بس دي يعني ايه اكتهادات كده يعني من عوام الناس أن طاها حروف المقطعة من أوائل الصور ومحمود يعني هو بالنيات بقى فالنبي صلى الله عليه وسلم من أسماءه الثابتة الصحيحة ولعلها يأتينا يعني محمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفة ونبي الرحمة ونبي التوبة وفي يعني إيه أسماء أخرى لها أدلة يعني صحيحة أو حسنة فهذا فقام قال أتني آثم من ربي فقال ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشر قام إليه الرجل فقال يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك قال إن وفي رواية إنه هو هذا الرجل كان في أثناء الليل وهو أبايب بن كعب والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يمر فخرج فقال إني أحبك حب النبي عليه الصلاة والسلام ده حب شعوري وفي حب اختياري عقدي يعني عقيدة إنك بتحب النبي واختيار اختيار تختار حب النبي يبقى لو ابنك لو نفسك لا أنت هتموت في ذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كنت تخاف من الموت حتى إن كنت لا تشعر إلا بحب نفسك. سيدنا عمر لما قال إني أحبك يا رسول الله يعني أنت أحب إليه من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن أنت أحب إليه من نفسي. يعني هذا اختيار. يعني الأول أمر يجبل لي. وسيدنا عمر كان شفاف. يعني الظاهر والباطن. يعني لسيدي وسيدنا ومولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني يتحدث بيعني بما في خاطره فقال الآن أنت أحبني من نفسي هذا يسمى محبة اختيار يعني اختار محبتك أقدمها على نفسي والمحبة الجبلية الشعورية ميل القلب موجودة أيضا فكان الصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب إليهم من كل شيء فكما صحح صاحب أسباب النزول في سبب نزول قوله تعالى وما يطع الله والرسول فأوليك مع الذين ألعب الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيق النبي الصحابي جاي يبكي للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله أنا لا أصبر على أن لا أراك فلما أعوذ أشوفك أجل أشوفك يعني لا أصبر فذكرت القيامة وإنت هترفع مع النبيين فأنا لو دخلت الجنة مش أشوفك ده لو دخلت الجنة فهو بيبكي إنه مش أشوف النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام يعني المشكلة عنده مش إنه هو خايف من النار ولا حتى المنزلة في الجنة هو عايز يشوف النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام فنزل قول الله تبارك وتعالى ومن يوطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق والمرء مع من أحب والمرء مع من أحب فالمحبة دعوة باللسان لا تقبل إلا بالبرهان لو سألت أي مسلم أنت بتحب النبي أو لك نعم فهو لو حظ من المحبة هو مش كذابه صادق لو حظ من المحبة وهي إيمانه به صلى الله عليه وسلم ده برهان أقوى برهان إيمانه به وتصدقه به إنما المحبة درجات درجات فحسب درجة حبك تكون درجة قربك فأنت عايز تبقى بينك وبين النبي مسافة دي صلى الله عليه وسلم بالتمني يبقى أنت عايز تبقى أقرب واحد للنبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا إحنا هنا لما نيجي المشايخنا ونحطونا في الطبور للاقينا مش مش أقرب واحد للمشايخ يعني معناش أقرب واحد للمشايخ ولا للصلاحين وبعدين وبعدين وبعدين وبعدين, وبعدين. وما ربك بظلام للعبيد ففي ناس فيهم أسرار الأسرار دي يعلمها الله عز وجل الامر ليس بالظاهر فيبلغ ويقربه بالله عز وجل بمحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وهذه المحبة تولد شوقا وهذا الشوق يحمل على العمل على السنة كن أحبي إليك هذه النبية عليه الصلاة والسلام أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أوامر النبي صلى الله عليه وسلم إنما المحبة الملتبسة أنا نفسي أشوف النبي في المنام عليه الصلاة والسلام وهذا معناه إيه؟ معناه أنك تزكي نفسك يعني أنت شايف أن أنت أهل أنك تشوف النبي في المنام لأن ده لو شفت النبي في المنام ممكن بعد كده يعني أحوالك تبقى قاسية وشديدة وعجيبة هنا هتقول ده أنا يعني أنا كده خلاص يعني ربنا رضى عن أنا أكيد فيها سر فا أمور بتلتبس علينا قام رجل فقال يا رسول الله أجعل نصف دعائك قال إن شئت قال ألا أجعل ثلثي دعائي قال إن شئت قال ألا أجعل دعائي كله لك كان في الرواية الأخرى وإن زت فهوا خير لك وإن زت فهوا خير لك يعني هو بنص دعائي لي يعني أثر يعني ااا أجعل نصف دعائي صلاة عليك وبعدين أسأل فمعنى ذلك إن له حاجة ويتوسل إلى الله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو له حاجة فهو يتوسل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فأجعل نصف دعائي لك صلح عليك. قال اجيت وانزت فو خير لك. طيب خلاص ما وصلت لغاية فين؟ ألا أجعل ثلثي دو عائلك؟ هسيب بقى التلت بقى. قال اجيت وانزت فو خير لك. قال ألا أجعل دعائي كله لك؟ قال إذا يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخر. مانت عايزي بقى؟ يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخر. فا في بعض ال الأفاضل يعني بيقع مثلاً في مسألة بعايز يزيد يا ربنا يعود يصل على النبي أنا صلصلي يجعل كل دعاءه يصل على النبي أنا صلصلي هذه وقعت عين يعني أنت ما تتكلفش زي مسألة الصحابي اللي بيقرأ كل واحد يعني أنت بتيجي تطبق المسألة ديا هتطبقها ازاي هتتكلفها لا ده مش متكلف ده هذا وقعت عين بتفيدنا فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومن شاء فالبنى مفتوح فأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تكفى هم الدنيا والآخرة فالله يصلي عليك وأذكر قصة ذكرها أحد المشايخ إن هو أحد المشيخ ده يعني يعني فقير ومعاديين في دخلة المدارس في ورقة من فئة المتجنيه عشان بقى مصاريف المدارس وكذا فوقعت كانت مع ابنه فوقعت منه في جنينة الحيوان وما عرفشا لما رجع البيت وهي بالنسبة لهم يعني مبلغ كبير يعني. قال له اجلس فصلى على النبي عليه الصلاه والسلام فجلس فصار اخذ يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ففي امراه في جنينه الحيوانات لقت ال100 جنيه والمراه دي من أجوار الشيخ وبعدين هتوديها فين قالت هروح للايه الناس اللي هم أهل الدين دول نقول لهم له والله احنا لقينا ال100 جنيه دول هما يتصرفوا بقى فيها أنا مش عارفة اوداها فيه فقالت هذه المئة جنيه أنا وجدتها في جنيت الحيوانات أم الولد شافت المئة جنيه علشان المئة جنيه دي بالنسبة لهم حاجة نادرة يعني فبتبقى إيه معروفة لو فيها علامة فوجدتها هي نفس المئة جنيه اللي وقعت من الولد بالضبط جات لهم لحد البيت المئة جنيه وقعت منه في جنيه الحيوانات ربنا أرسلها لهم إلى البيت سبحان الله العظيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يرضى عنك بصلاتك على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعن أبي ورينة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه يستحق أن يرغم أنفه بالتراب والدعاء عليه خسران لا مصلّى على محمد وعلى آل محمد، ورغم أن فرجل أدرك أبويه عند عند أدرك أبويه عنده الكبر، فلم يدخله الجنة. ورغم أن ورغم أن فرجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، يعني الرسول بيذكر لنا أبواب من أبواب الخير العظيمة الغنية تعرض على الإنسان أن يذكر عندك النبي صلى الله عليه وسلم، فتصلي عليه تغتنم الفرصة. أن يكون أبوك أو أمك أو والدك عندك في كبرهما هذه فرصة عظيمة لدخول الجنة فالصلاة على النبي فرصة العظيمة لدخول الجنة وبر الوالدين وإدراك رمضان فلا تضيع الفرص ولا تجعلها تفوتك وعن علي بن الحسين قال أخبرني أبي عن جدي أنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي وسلموا حيثما كنتم فسيبلغني سلامكم وصلاتكم يعني لا يشترط أن تذهب إلى القبر وتجعل لك يعني زيارة مثلاً في وقت مخصوص يدور يعني يعود العيد الأمر الذي تعتاد عليه ويعود كل فترة لا تجعلوا قبري عيداً فإن الله عز وجل قد يسر لكم الأمر فتعظيمكم لنبيكم وتوقيركم لنبيكم واكرامكم لنبيكم وقيامكم بحق نبيكم وشكركم لهذه النعمة ان تصلوا عليه وتسلموا تسليما فالسلام عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام على رسول الله كل هذا من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة كما سيأتي وأيضا ممكن تجمع الصلاة والسلام كما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام يمعنى كلنا بنسلم كلنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبلغه صلى الله عليه وسلم كيف يبلغه الكيفية ليست كيفية دنيوية كيفية أخروية والكيفيات الأخروية غيبية يعني لا تستطيع تفسيرها لا أدرش تفسرها لأن مقاييسها غير مقاييس الدنيا وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب مريء في البط أن أذكر عنده فلا يصلي علي وعن محمد بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عده فلم يصلي علي خطئ طريق الجنة يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمارها على طريق الجنة وتضع العبد على طريق الجنة وترك الصلاة الحراف وخطأ الطريق طريق الجنة وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان صلى علي او سأل لي الوسيلة حُقَّت عليه شفاعتي يوم القيامة هذا وسيلة للشفاع أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسأل الله له الوسيلة فاللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وعن أبي هرانة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكر الله ولم يصلي على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم عليهم ترى يعني نقص وحسرة يوم القيامة إن شاء عفا عنهم وإن شاء أخذه يعني شوف العوام كده ما يهدوا بعض يسكتوا بعض يتكلموا حاجة لك طب بس صل على النبي بس صل على النبي بس صل على النبي يعني سن السلام, السلام تربوا على إن الصلاة على النبي في المجلس لا أثر أي قوم يجلسوا مجلس لم يذكروا الله فيه ولا بصلوا على نبيهم إلا كان مجلسهم عليهم ترى يوم القيامة حسرة وندامة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا معشر المُتَدَيِّنِين بنتعلم من, من المسلمين حبهم للنبي عليه والسلام وكثرة ذكرهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه النبي صلى الله عليه وسلم. كيفية الصلاة صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة أكثر من حديث. ذكر الشيخ منهم حديث مسلم عن أبي مسعود الأنصري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشر ابن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك الله ما صل عليه وآله وسلم قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله يعني شوف طريقة النبي في الإجابة فكيف نصلي عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى جاء الوحي يعني شفت الإجابة يعني السؤال الإجابة عليه جت من رب العزة عز وجل وهو كان بيسأل سؤال عادي خالص يعني هو قاعد في مجلس في الرسول بالزور أبوه والصحابة حوالين النبي عليه الصلاة والسلام فبيسأل يتعلم فكيف نصل عليك فسكت حتى تمنينا أنه لم يسأله يعني السؤال ده صعب جداً والسؤال يعني السكوت ده يعني سكوت ملحوظ ملحوظ حتى يعني فيه مسافة وزمان تمنينا أنه لم يسأله يعني كأن خشو يكون في حرج أو في أو أو أو ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذا وحي من الله عز وجل هذه الإجابة قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما علم السلام على النبي السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته السلام على رسول الله معروف السلام هم يعرفون السلام يدخلوا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فهذه صيغة الصلاة تبين أن النبي يبين القرآن. الله قال يا أيها الذين أمنوا إن الله ولا يكتبوا على النبي. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه. فهم أرادوا الامتخال. فسألوا النبي البيان فأتاهم البيان من رب العزة عز وجل. هذا سؤال مهم. احنا قلنا فيه اكثر من صيغة وردت عنها مسأصل. اكتب بقى صيغة مسأ دي صيغة صحيح مسلم. عشان كده في صيغة متفق عليها. نفس الصيغة بالضبط. بس بدل وبارك تقول اللهم بارك. يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلعت على آل إبراهيم. إحنا عندنا لا استنى انتظر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 كما بركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه صيغة متفق عليها باللفظ في مسلم والبخاري صيغة في صحيح البخاري صيغة ثالثة في صحيح البخاري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمين مجيد أنت عندك دلوقتي إيه ثلاثة صيغة. صيغ في صحيح مسلم في صحيح البخاري صغر متفق عليه وفي بقى إيه باق الصيغ يعني حتى إيه عشان أخش أن نكمل الدرس إذا أكملنا الدرس وباقي وقت يعني ممكن أن نكمل باقي صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو أول حاجة إنها شكر النعمة قال الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال تعالى لقد منى الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين يعني لو أنت مصري كان هي ما مصرك إيه لما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم بلغتك دعوته مش كنت اهتمة زيت ودرس مش هو ده الواقع اللي كان موجود هو ده الواقع الموجود فالرسول صلى الله عليه وسلم أخرجك أخرجك الله بيه من الظلوات إلى النور والعراق وفارس والمجوس وعبدة النار وعبدة المسيح وهذا العالم الذي يغرق في في الكفر والمسلم أخرجه الله من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان بمنة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حاجة كمان جميلة أو يعني في برنامج في في الراديو بيعلموا الواحد إزاي يكون عنده شخصية عشان تعرف بس الفرق بين الدين وعدم الدين فإزاي يكون واحد عنده ثقة في نفسه واعتداد بشخصيته فيبقى الثقة بالنفس والاعتداد في الشخصية وقاموا جايبين واحدة بتغني واحدة بتغني بيستدلوا على ان أي... يعني إزاي تبقى ايه مش عارف والله انا ما... ولا حتى أذكر الكلمة والحمد لله رب العالمين الامر يعني ايه يبقى يعني مطلوب منك إيه تعمله عايزين يجيب لك الدليل او جاب واحده بتغني بتغني بتغني يعني ايه بتوصف اللي هو اللي شخصيته هتبقى حلوة ده فبيستدل على الباطل بالباطل طب كيف يكون هذا الدليل صحيحا والناس تتقبل هذا الدليل يعني الطالب عايز يفرح عبد الحليم حافظ يفرحه ويعرفه زي يفرح أمين الشرطة يبقى إزاي أمين الشرطة يبقى معتد بنفسه يبقى مش عارف مين كده هتغنيله يبقى هو كده بيستقي المعلومات والهدى من بحر الضلال يبقى هيزداد ضلال على ضلال وبعد على بعد إنما لو أنت مسلم وعايز الدليل تجد الدليل من الكتاب والسنة يعني معصود كيف تكون شخصيتك قوية؟ كيف تكون متواضعا كيف, كيف تكون كيف تكون كيف تكون تجد الإجابة؟ قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم دليل صحيح منير منير لك الطريق فالكتاب نور والسنة نور وهذا هو الهدى والحق والاستقامة فالحمد لله رب العالمين فمن فوائد ال ال الصلاة والثمارات الحاصلة شكر النعمة طاعة الله امتثال أمر الله سبحانه وتعالى حصول عشر صلوات من الله عز وجل على المصلي بالصلاة مرة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرناها بسؤال الوسيلة أو أفردها وأنها سبب, الكفاية كفاية العبد سبب لكفاية العبد ما أهمه كما في الحديث الذي ذكرناه وأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة وأنها سبب لإبقاء الله سبحانه وتعالى ثناء الحسن والبركة للمصلي لأن الله يصلي عليه فالجزاء من جنس العمل فصلاتك على النبي دعاء مستجاب فجزاؤه أن يصلي الله عليك وملائكته أنها سبب لدوام محبة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان يوثق الرباط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أتباعه وهي سبب أيضا لزيادة محبته صلى الله عليه وسلم للمسلم وعرض اسم المصل عليه وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ناس بيبعاتوا رسائل للمشايخ يتمنوا أن الرسالة توصلهم ويقرأوا الرسالة ويبقى عارفوا من يعرفوا من ما يذكر عند الشيخ بيحس أن هذا تشريف وتكريم له وفيه يعني نعمة من ربنا سبحانه وتعالى فكيف حين تذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم باتباعك وصلاتك فإن الله عز وجل يتقبل منك ويرفعك ويشفع فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مواطن الصلاة يبقى المواطن احنا نتعلم احنا يعلم لنا وردة من الصلاة على النبي عليه الصلاة وفي مواطن فيها أحاديث تؤكد مشروعية واستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الأول وهو أهمها وأكادها في الصلاة في آخر التشاف وآخر التشهد صيغة الصلاة الصحيحة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لك في التلات حديث الموجودين تكون لها تصح في التشهد وكذلك غيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الموت الثاني صلاة الجنازة بعد التكبير الثانية تكبير الأولى تقرأ الفتحة تكبير الثانية تصل على النبي ثم تكبير الثالثة تدعو فأنت تتوسل إلى الله بالحمد والثناء بقراءة الفتحة ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت كده مهدت للدعاء طريق الإجابة أنك أسنيت على الله وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم الموطن الثالث عند ذكره صلى الله عليه وسلم وقد اختلف العلماء لا نحن كده ونكلمش بها في مسألة الوجوب والاستحباب واختلاف العلماء ان هذه قضية فقهية نحن نتكلم في الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يعني كخلق الصحاب فأنت كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم تصلي عليه تجب, الصقالة الطحوي. تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه وقال غيرهما ذلك مستحب وليس بفرض يعني يأثم تاركه وفي الحديث بعد من ذكرت, من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أو بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل آمين فهذا يعني في زجر عن ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولكن فيه يعني في الحديث يمكن تجد مثلا الحديث فيه مواطن فيot ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه مواطن فيot zikr النبي صلى الله عليه وعدم الصلاة عليه فعدم الصلاة عليه هنا ليس تعبد ولا ترك وإنما هو تعميم لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعم لما يذكر مثلا في الحديث وفي اسمه وفي الكلام وقد صليت عليه في غالب المرات فهذا يعم الجميع لأنه قد يكون هناك حرج يعني الصحابة مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذكر ثم قال وكذا ويكمل الحديث وليس في كل ما ذكره صلى الله عليه وسلم يتبعه بالصلاة عليه حتى لا يكون هناك حرج ومشقة إنما النهي عن ترك الصلاة والأمر والحث بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم الموطن الرابع عند دخول المسجد وعند الخروج منه عن فاطمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت المسجد فقولي بسم الله والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واغفر لنا وسهل لنا أبواب رحمتك فإذا فرغت فقولي مثل ذلك غير أن قولي وسهل لنا أبواب فضلك هذا الحديث لو صيغ كثيرة فالصيغ اللي انت تحفظها يعني اعتبدها فالاختلاف في الصيغ لا يضر مثل بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك تخرج بسم الله اللهم صل على محمد وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك أو غير ذلك من الصيغ. المهم الموطن عند الدخول وخروج من المسجد الموطن الخامس عقب سماع الأذان قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعته المؤذن فقله مثلما يقول ثم صلوا علي فنوما صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله للوسيلة فنعم منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وهذا الرجاء هو متحقق بإذن الله تعالى فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة هذا أيضا جزاء للعبد المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الموطن السادس عند الدعاء يعني لما تيجي تدعو الله تحمد الله وتثن عليه وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وقال الله يعني دقائق. فأنت في التحيات تقول التحيات لله وتشهد أن لا إله إلا الله وتسلم على النبي وتشهد أن لا إله الله رسول الله ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو فالدعاء بعد الفرق من التشاهد هذا موطن بمواطن الدعاء يسبقه الثناء والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم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 قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هذا جواب يعني إيه على السؤال إنما كما ذكرت أن الصلاة عليه الصلاة والسلام يبلغه هذا أمر غيبي بمعنى الكيفية لا يحكمها قوانين الدنيا فالله تبارك وتعالى يبلغه فالله على كل شيء قدير والله بكل شيء عليم الموطن الثامن الخطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرهما والموطن التاسع عند القيام من المجلس يعني ما يكون في مجلس نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث مجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله وصلات على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنت نجيفة إذن المجلس يعطره ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الموطن العاشر عند خطمة الرجل المرأة في الدكاح. الواحد لما يروح يخطب يقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده يخطب يعني الإنسان ما يتكلم في الخطبة اللي ما لسه ما خطبوش اللي عايز يتزوج يروح يخطب يحمد الله ويثنى عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا عند خطمة الدكاح اللي هو العقد في موطن حادي عشر مش موجود عندك ما في الكتاب اكتبه وعند طرفين نهار والحديث في صحيح الجامعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيام إن صلى علي حين يصبح وحين يمسي عشرا أدركته شفاعة يوم القيام اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم صل على محمد